الرسل، فقال عليه الصلاة والسلام الرسل مائة وعشرون ألفاً كم من كبيرة مائة وعشرون ألف نبي بعثهم الله تعالى إلى العباد. هؤلاء المائة وعشرون ألفاً لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء إلا فقط خمسة وعشرين نبياً. ليس خمسة وعشرين ألف لا خمسة وعشرين نبياً فقط. وهاؤلاء الخمسة وعشرين نبياً بعضهم ذكرواهم الله تعالى بمجرد الاسم مثل مثلاً اليسع نحن نعرف اسمه ولا نعرف قصته اليسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته ذلكبل نعرف اسمه ولا نعرف قصته لكن اختار الله تعالى ثلاثة عشر نبيا فصل الله تعالى بعض قصصهم وبعضهم فصلها تفصيلا طويلا كما في موسى عليه السلام وهو أكثر نبي فصل الله تعالى عنه قصص في القرآن وبعضهم ذكر قصصا مختصرة عنه مثل مثلا لوط شعيب هود صالح عليهم أفضل الصلاة والسلام موسى عليه السلام ذكر الله تعالى اسمه في القرآن مئة وثلاثة وثمانين مرة بينما لم يذكر اسمه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أربع مرات بينما موسى ذكر مئة وثلاثة وثمانين مرة وكررت قصة موسى عليه السلام في القرآن في خمسة وعشرين موضعا النبي الذي نعرف قصته منذ ولادته الى ما مو... الى وفاته بالتحديد نعرف حتى قصه زواجه وكيف تعرف على والد زوجته شوف الدقه واين نشا وما هي ظروف ولادته ومن هم اخوانه وكيف تعامل مع قومه ومن هو الملك الذي كان في زمانه هذه التفاصيل الدقيقه لا نعرفها ابدا الا عن موسى عليه السلام عيسى مثلا ذكر الله تعالى ولادته في ايات ثلاث او اربع على عجله باختصار غيره من الانبياء لم يذكر الله تعالى قصه ولادتهم لكن موسى عليه السلام فصل الله تعالى فيه تفصيلا عظيما فتقرأ قصصه معه بل اسرائيل في عجائب من عجائب الدهر تقرا قصصه مع فرعون في عجائب وعبر متروعه تقرا قصته مع قارون في عجائب وعبر متروعه ايضا ولا تكاد تنقضي هذه العجائب تعالوا اليوم نقف على قصه من قصص موسى عليه السلام ليست قصه لموسى مباشره وانما قصه لرجل كان في عهد موسى عليه السلام وهو ابن عم لموسى وكان يتمنى ان يكون هو النبي الذي يبعث الى الناس لكن الله تعالى فضل موسى عليه السلام عليه وجعله نبيا فهذا الرجل حقد على موسى عليه السلام وجعل يكيد له المكائد تعال ونقف على هذه القصه والقصص في القران لها تاثير لذلك قال الله تعالى فقصص القصص ليش لعلهم يتفكرون وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من آباء ما قد سبق نقص عليك من آباء موسى وعيسى ونوح ولوط وشعيب وقد آتيناك من لدننا ذكرى وقال الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من آباء رسل ما نثبت به فؤادك فجعل الله تعالى تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أساليب من بينها ذكر القصص. وقال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم في قصص يوسف وموسى وعيسى ولوط وشعيب وغيره من الانبياء لقد كان في قصصهم تسليه لا عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ما هو بافتراء واحسن القصص قصص التي ذكرها الله في القران واصدق الخبر الاخبار التي ذكرها الله تعالى في القران واجمل العبر هي التي ساقها الله تعالى في القران تعالوا خلال هذه ال30 دقيقه التي بقيت معي نمر مرورا سريعا على قارون من هو قارون وما هي قصه امواله وكيف جمعها قارون وما هي الاساليب التي استعملها قومه معه لينصحوه عن الكبر والغي وكيف تعامل هو مع هؤلاء الناصحين الذين جاء الذين جاءوا ينصحونه ويذكرونه ويخوفونه من الله وكيف كانت نهايه قارون تعالوا امر مرورا سريعا عليها يقول الله جل وعلا ان قارون كان من قوم موسى اذا عرفنا قارون اين عاش عاش مع قوم موسى وهو كان ابن عم لهم حتى انه موسى عليه السلام لما حقد عليه قارون وهو الذي كان يفترى عليه اكثر الفراه اكثر الفريه كان يفتريها قارون لان عنده اموال ويجمع حوله أحزاب ويكثر عليهم الأمور وبالتالي يشيعون ما شاء من ذلك أن موسى عليه السلام كان قومه إذا أرادوا أن يغتسلوا اجتمعوا في مكان واحد وغتسلوا ويكشف بعضهم عورته عند البعض الآخر فكان موسى عليه السلام إذا أراد أن يغتسل مضى إلى مكان منزوي وغتسل لوحدة فقال قارون لهم قال تدرؤن لماذا موسى ما يغتسل أمامكم قالوا له لماذا قال لانه عادر عادر يعني فيه عيب خلقي في يعني في في اعضائه التناسليه فيه عيب مشوه ف بداوا يتكلمون على موسى و يذمونه بذلك ويتولى ذلك قارون يعني لاحظ وصل به الاستهزاء الى ان يتكلم حتى على اعضائه الداخليه في يوم من الايام مضى موسى عليه السلام ليغتسل في مكان منزوي وخلع ملابسه وضعها على حجر وكانهم لا يلبسون مثلنا الملابس المتتابعه فوق بعضها نحن اليوم الواحد يلبس له سروال قصير ثم يلبس فوقه السروال الطويل ثم يلبس فوقه الثوب وربما لبس فوق الثوب ايضا الجاكيت ولا اللبشت فيصبح عليه اربع من الملابس متتابعه هم لا كان الواحد منهم يلبس وزارا ورداء في الغالب لفقر وحاجته ما كان يباس الاحرام والغائب أيضا أن الإزار ما تحته سراويل في الغالب يعني هذا اللي بيسه فجاء موسى عليه السلام ونزل ملابسه وضعها على حجر ونزل في النهر ليختسب فلما خرج وأقبل إلى الحجر ما في أحد عند اللي يأخذ ملابسه مضل حجر بملابس يمشي وذلك قول الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراءه الله مما قال وكان عند الله وجيها مضى الحجر وموسى عليه السلام يركض وراء الحجر لينتقض ملابسه حتى راهه واحد او اثنان من بني اسرائيل فاذا هو مكتمل الخلقه حسن المنظر ليس عند فيه ما يعيبه مما كان يثيره عليه قارون فاكبر موسى والتقط ثوبه من الحجر وستر به نفسه وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر وقف يا حجر ثم اخذ عصا وجعل يضرب بها الحجر يقول عليه الصلاه والسلام حتى ان الحجره فيه نتؤ من ضرب موسى عليه السلام بدا يضرب الحجر لماذا تهرب بملابسي يقول فيه نتؤ فيه شيء من الحفر بسبب ضرب موسى عليه السلام هذا من مكانه اثاره قارون مما اثاره قارون ايضا انه اعظم راهه مالا وموسى عليه السلام جاء وقام في الناس داعيا خطيبا مفوها يدعوهم من الاسلام والى عباده الله تعالى وفجاه فاذا بمره تقوم وتقول يا موسى انت تأمر بالخير وتحث على العفه وانت قد فعلت بي كذا وكذا يعني اتهمته بالفاحشه امام الخلائق وقارون فرحان انها تقول مثل هذا الكلام على موسى امام الناس فلما قالت له مثل ذلك التفت موسى اليها وقال اسالك بمن بصل بمن رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال أنا فعلت بك ذلك، فانتفضت مرة وقالت لا والله ما فعلت، وقال من أمرك؟ قالت أمرني بذلك قارون، فكان قارون عنده أنواع من الطغيان. تعالوا نسمع ما حكاه الله تعالى عن قارون. يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى، فبغى عليهم. لماذا بغا عليهم؟ كقول الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى هو استغنى، فبغى عليهم. واتيناهم من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوى البغي هو الظلم والطغيان والنبي عليه الصلاه والسلام يقول بابان تعجل فيهما العقوبه في الدنيا البغي والعقوق البغي يعني البغي والظلم للناس تعجل فيه العقوبه في الدنيا وكم من انسان اصابه مرض او تلف ماله او اصابه اي مصيبه بسبب أنه بقى على الناس والحواجز في هذا التاريخ في في التاريخ كثيرة ممن يعني لذلك لما سجنا يحي البرمكي سجنا مع ابنه خالد في نكبة البرامكة المشهورة لما جلس في السجن ارتفت إليه ولده خالد وقال يا أبتي بعد ذلك العز وذاك الشرف الذي كنا فيه صرنا إلى ما ترى يا ابتي ما ترى السبب في ذلك فقال له يحيى قال يا بني دعوه مظلوما سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها شوف البغي والظلم كيف تكون عاقبته ولما بعث النبي عليه الصلاه والسلام معاذ الى اليمن كان اخر لقاء بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين معاذ لما معاذ كان راكبا على دابه والنبي عليه الصلاه والسلام يسير على الارض يودع معاذ وقال له يا معاذ انك لعل لك لا تلقاني بعد لقائي هذا يمكن يا معاذ هذا اخر موقف تراني فيه وكانه عليه الصلاه والسلام يعرض انني ساموت يا معاذ ولن تراني بعد اليوم قال انك لعل لك لا تلقاني بعد لقائي هذا ثم قال له عليه الصلاه والسلام من ضمن الوصايا قال يا معاذ واتق دعوه المظلوم انتبه من البغي والظلم يا معاذ واتق دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب يقول بعض اهل العلم في شرح الحديث يقولون ان دعوه المظلوم تستجاب حتى لو كان هذا الرجل كافرا اذا دعا استجيب له لعموم قول عليه الصلاه والسلام فانه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب لذلك حذر النبي عليه الصلاه والسلام من الظلم من ان تاكل اموال الناس بالباطل او ان تمنع حقوقهم بعض الناس يبغي على الضعفه وغالبا لا يبغي الانسان الا اذا كان عنده نعم ميزه الله تعالى بها على غيره يعني عاده الباغي يكون اما قوي في جسده فيبغي ويضرب الناس الضعف الاضعف منه او يكون رفيعا في منصبه فيبغي على من هم اقل منه منصب ا او يكون رفيعا في نسبه فيبغي على من هم اقل منه نسبا او يكون ذكيا في عقله فيبغي ويظلم من كانوا اقل منه عقلا فالنبي عليه الصلاه والسلام حذر قال من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل له منها اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم قالوا اذا بما يا رسول الله يعني يوم القيامه يقضى بين الناس بايش قال بالحسرات والسيئات يقضى بينهم بالحسرات والسيئات بغى وللبغي سهام تنتظر يا جماعه ترى الانسان اذا بغى على الاخرين ربما ابتلاه الله تعالى بمن يطغى عليه كما قال الله جل وعلا ولا تحسب أن الله غافل عن ما يعمر الظالمون إنما يؤخرو ليوم تشخص فيه الأبصار وكم من إنسان ظلم وطغى ثم ابتلاه الله تعالى في ورده أو في ماره أو في زوجته أو ابتلاه بأنواع من الأمراض بسبب أنه طغى أو بغى في يوم من الدهر وأحيانا يقول الإنسان يا أخي أنا إيش قصة ولدي هذا العاق أنا كل ما أحاول أصلحه يفسد علي نكون انظر في نفسك ربما بغيت يوما من الايام فابتراك الله تعالى بعقوق ولدك لما دعا عليك ذاك الذي بغيت عليه او يقول واحد يا اخي انا اموري في تجارتي صايره ملخبطه مره يحترق عندي المسودع ومره تغرق السفينه ومره يسرقني العمار يا اخي ما ادري وش اللي صاير خلال السنتين الاخيره نقول ربما اصابتك دعوه مضروم من سرت بليل نمت عنها ولم ينم الله عنها وكم من انسان اصيب بانواع من المصائب واذا تاملت وجدت انه بسبب ظلمه للناس حدثني واحد من القراء من الذين يقرون على الناس الرقيه الشرعيه يقول لي انه اتاه يوم من الايام رجل تاجر وكان مصاب بالم شديد جدا في يده لا يكاد ان ينام منه في الليل ولا يرتاح في النهار يقول ذهبت عملوا لي المستشفيات تحاليل تحاليل ما في اي شيء يعطوني مسكنات لكن أقول يا جماعة إيش أصل المشكلة؟ قالوا والله الفحوصات دل من وضعك زين، ألا عصاب فحصناها والكهرباء الجسم فحصناه والأعصاب وما عندك مشكلة، ما في إلا تأخذ مسكنات. يقف جاء إليه وقال يمكنني مصاب بعين يمكن عندي مشكلة؟ قال فقرأت عليه الركية الشرعية وأنا أودم الأخوة اللي جالسين في ال ال زاد الله خير في الأسياب اللي تقدموا لأن الإخوان واقفين عند الباب ما لهم مكان. فزاد الله خير لعليكم تقدموا في مكان الإخوان. ذا يقول فقرات عليه الرقية الشرعيه ما تبين عنده لا عين ولا سحر ولا جن ولا شيء يقول بعدها باسبوع او اسبوعين جاني مره ثانيه قال يا اخي الالم يشتد بالله عليك اقرا عليه مره اخرى قال فقرات عليه مره اخرى قال فتكررت القراحه حتى قلت يا اخي لا تاتي بصراحه ما تبين عندك مشكله لكن لعلها دعوه مظلوم سرت بليل بغيت عليه والبغي له سهام تنتظر اما اصابك السهم اليوم اصابك غدا ربما انك بغيت وظلمت احدا فاصابك ما اصابك فقال لا والله ما عندنا ظلم امورنا زينه وان شاء الله ما ظلمنا احدا فمضى يقول ثم جاءني بعدها بشهر وقد شفي قلت سبحان الله كيف شفيت قال لما قلت لي لعلك ظلمت جعلت فعلا احاسب نفسي وتامل في حالي وفي حياتي يقول ف تذكرت اني لما اردت ان ابني بيتي كان بجانبه ارض ابغى اخذها اضعها استراحه مع البيت فبحثنا عن صاحب الارض فاذا هو متوفي واذا هي امراه ام ايتام قال فجئنا الى هذه المراه ارسلت مندوبي قلنا نريد نشتري الارض قالت انا ام ايتام ويعني انا ما اعرف التجاره وهذه الارض تركها زوجي لاولادي وقال لا طبيعي هيدا كبروا الاولاد يعمرونها بيت فانا والله لا رغبه لي في بنائها وانا لو اعطيتوني فلوس باصرف قوت انتهي فخلوا الارض على ما هي عليه قالوا انا لازم اخذ الارض الارض ضروريه بالنسبه لي فحاولنا وزدناها في السعر وقلنا بعطيك ارض ثانيه فابت عليه ذلك يقول فذهبت للبلديه وحركت الواسطات ودبرت نفسي في المحكمه وطلعت عليها صك باسمي شوف الظلم هذه مسكينه، أرمله، أم أيتام، ولا تستطيع أنها تركض وراء في البلديات والمحاكم وتشتكي. يقول ثم جينا وبدأنا نشتغل ونحفر الخزان ونحفر بئر التوازي عشان نسقي النخل. فجاء مرت العجوز وقيل لها ترى أرضك يبنى فيها. فلما جاءت فإذا الأرض يبنى عليها ودركت ليشتغل. يقول فجاءت سب العمال والعمال لا يفهمون ماذا تريد وتقول هذه أرضي. يقول فجاء المقاول وقال هذه مجنونه اطردوها قال فطردوها وكانت تدعو الله تعالى عليه وهي تولد قال والله ما مضى وقت الا وعندي مثل هذا الالم واحمد الله ان الله لم يبتلني بما هو اعظم من ذلك والا لو شاء الله تعالى الابتلاء ما هو اعظم لكن من رحمه الله تعالى به انه خفف علي في براء يقوله صاحبني هالالم ومستشفيات وكدر علي حياتي والله ما نعمت ليله بالقصر اللي انا بنيته والله ما نعمت ليله ما نمت مثل ما ينامون الناس يقول فمع المستشفيات والقران والركعه الشرعيه سبحان ما حسيت بتحسن فذهبت الى تلك المراه واستسمحتها وبكيت بين يديها وارضيتها ارضاء تامه اعطيت فله كامله قلت ما يحتاج تبهي بيت هذه فيله كامله باسمك لكن سامحيني يقول فرفعت ايديها ودعت الله تعالى ان يعفو عني وسامحتني فوالله يا شيخ ما مضى دقائق الا وقد زال عني هذا الالم نعم الذين يبقون في الارض بغير الحق او يظلمون الناس وياكلون حقوقهم مثل ما كان يفعل قارون قارون كان من ضمن الاموال التي جمعها بغي وظلم للناس وأكل لحقوقهم هم أقوام الله يستطيعون أن ينصرون أنفسهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدوائين يوم القيامة ثلاثة الدوائين يعني الحساب يوم القيامة على ثلاثة أقسام قال في ديوان لا يغفره الله أبدا وديوان يحكم فيه بين العباد وديوان يغفره الله قال فأما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا فهو الشرك بالله من جاء يوم القيامه مشركا ان الله لا يغفر له اشرك به والديوان الذي يحكم فيه بين العباد هو حقوق العباد لبعضهم على بعض حقوق العباد لبعضهم على بعض والديوان اللي تحت منظره تقصير العبد في طاعه ربه قصر في صلاه قصر في هذا بينه وبين الله او كما قال عليه الصلاه والسلام ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في اخبار الملوك والامم انا احد السلف قال مات احد مشايخي قال فرائيته بعد موته بسنه كامله قال فقلت له يا شيخ ما فعل الله بك قال كنت اهلك لولا ان الله رحمني قلت الان انت الشيخ العابد الزاه وتهلك اجل نحن ماذا نقول حالنا قال كنت اهلك لولا ان تداركني تداركتني رحمه ربي قال وما هو ايش ايش المعاصي اللي كانت عندك فقال مررت على حزمه تبن مربوطه على حمار تعرفون اكرمكم الله التبن هذا الاعواد الصغار التي نوع من العشب تطعم به البهائم يقول هذا التبن مربوط على حمار وقد دخل صاحبها في حاجه الى دكان فسللت منها عودا اخلل به اسناني فسالني الله تعالى وقال لما اخذته بغير حقه ليش اخذت هذا بغير حقه ليش هذا شاري بفلوس لو كل واحد مر واخذ كسره من هالتب انتهى لما اخذته قال فكيت اهلك لولا ان الله تداركني برحمته يقول ومات احد السلف ايضا فرااه بعد بعض طلابه بعد موته بسنه فقال ما فعل الله بك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 فقارون كان باغيا على الناس ان فر ان قارون كان من قوم موسى فبغا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه هونه وبالعصبه همقوم لم يذكر الله تعالى عدد ماله لا ذكر لك مقدار وحجم المفاتيح التي تفتح بها مخازن المال فلما تدري ان هذا هذا حجم المفاتيح مثل لما واحد مثلا ترى معه مداليه فيها 20 مفتاح قلت ما شاء الله وش ال 20 مفتاح يا والله هذه مفاتيح البيت فتدرك انت في نفسك ان بيته كبير اليس كذلك يا جماعه لو كان ساكن في شقه ما فيها الا غرفتين لن يكون معه 20 مفتاح بيكون معه ثلاثه مفاتيح مفتاح الباب الرئيسي ومفتاح كل غرفه لكن لما ترى معه 20 20 مفتاحا فتقول له وش هالمدنيه الكبيره قال والله هذه مفاتيح البيت ابشر سكننا في بيت جديد وهذه مفاتيحه ما يحتاج تساله تقول له كم حجم البيت لان ما دام في 20 مفتاح معناه عدد الابواب التي في هذا البيت تبلغ 20 بابا ما بين ابواب للشارع وما بين ابواب للغرف الداخليه وما شابه ذلك فالله تعالى هنا لم يذكر لنا جل وعلا لم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى حجم ولا مقدار المال الذي عنده لا وانما ذكر الله تعالى مقدارا للمفاتيح نستدل بها على مقدار المال الذي عنده وقال جل وعلا هنا ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه العصبه يقولون من 9 الى 15 قول القوه طيب قوم قارون مع ماله وعظمته تقسموا الى اقسام منهم قوم ناصحون راوه على فخر وبغي كبر فجاءوا ينصحونه ومنهم قوم يزينون له الباطل الذي عليه يقولوا لك انت احسن واحد وانت ما قصرت وبيض الله وجهك وانت ما شاء الله عليك انت ما ما فيك شك وانت انت فعلك احسن فعل كما قال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين ايديهم وما خلفهم فهنا الناس الناصحون جاؤوا اليه اذ قال لهم قومه لا تفرح الفرح في الشريعه جائز الواحد يفرح بيه طاعته لا يفرح به ماله يفرح بعياله يفرح بوظيفته يفرح اذا نجح في دراسته الفرح جائز في الشريعه ما في مشكله لكن الفرح الذي يدعوك الى الطغيان والضلال والفجور هذا هو الفرح المنهي عنه فهنا هم ينهون عن الفرح الذي يدعو الى طغيان اذ قال نقوله قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين لا يحب الله الفرحين الذين يدعون فرحهم الى الطغيان هؤلاء قوم النصحون ملتفتوا إلى أموال فرعون جاءوا قالوا إحنا علينا النصيحة واحد اثنين ثلاثة تقبلها مرحبًا بك ما تقبلها إلا علينا عملنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسول الله ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتي والنصيحة يا جماعة كل ما أصبح الأسلوب فيها حسنًا صارت مقبولة أحيانًا بعض الناس يا جماعة لا تقبل نصيحته ليس لان المنصوح سيء لا لان الناصح ما يتبع اسلوب حسره في النصيحه مثل ما ذكروا ان رجلا اذن لصلاه الظهر مره وخرج في قريه وخرج يصلي فمر برجل في اعلى نخله يجني الثمار ويشتغل ويقطع التمر فقال له انزل صل بسرعه ما سبع ثلاثان قال طيب طيب بنزل اصلي قال يلا انزل بسرعه قال طيب بنزل يا اخي قال انزل يا حمار ذاك سمع كلمه حمار قال اوريك من حمار وجاء نازل فهذا وضع طرف غترته على وجهه وركض للمسجد خاف ينجلد ف نزل ذاك الرجل بهدوء وراح لبيته وتوضا وصلى في البيت وتغدى وطلع يكمل شغله حتى اذر العصر الا ذاك الرجل طالع بيصلي العصر فراى هذا على نخلته لا يزال ما يدري هو صلى الظهر هو ما صلى الظهر فقال سلام عليكم قال عليكم السلام هو الآن متحزب ولا ولا يدري من هذا اللي نصح من من اللي جاءه الظهر من جاء العصر ما رأه بعينه قال كيف الحال قال الحمد لله قال ها كيف الثمر السنة هذه قال والله الحمد لله قال الله يبارك لك ويجزيك خير وان ان شاء الله ماجور على تعبك وترى خير كسب الرجل من عمل يده وان ان شاء الله ماجور انك تطعم عيالك الله يبارك لك ويفتح لك باب الرزق فسبحان الله عمل له عمليه تنزيل مع الشد اللي كان عنده كله كان صب عليه ما بارد فجاء ذاك وهو في راس النخل يقول الله يجزيك خير جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير قال لك ترى اذان للصلاه ويمكن اليوم المؤذن الله هذه صوته منخفض ما هو ما هو بعالي فمعذور انت مع شغلك وفي هواء شديد وصوت العصافير عندك والنخل يمكن انك ما سمعت الاذان صح قال هذاك اي والله ما انتبهت للاذان قال اجل انزل الله يديك خير وصل قال طيب وينزل بكل هدوء واقبل وسلم عليه قال يا اخي جزاك الله خير ذكرتني بالصلاه يا اخي اسلوبك احسن من اسلوب واحد جاني الظهر يقول لي صلي يا حمار والله لو اشوفه لاتوقف لا ببطن مع انه هو نفس الرجل اللي جاء في صلاه الظهر ايش الفرق الفرق يا جماعه ان نغير الاسلوب بس غير اسلوب النصيحه فنحن الان انظر الى هؤلاء الذين ينصحون قارون ينصحون باحسن اسلوب النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان ينصح يفكر في اسلوب النصيحه قبل ان يفكر في النصيحه نفسها اراد عليه الصلاه والسلام ان يقدم لمعاذ رضي الله تعالى عنه نصيحه لذكر يقوله بعد الصلاه فقال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ والله اني احبك اه فرح معاذ فرح مقدمه الجميله فرح معاذ جدا ثم قال له عليه الصلاه والسلام فلا تدعنا في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شوف يا اخي النصيحه الجميله واراد صلى الله عليه وسلم يوما ان يقدم نصيحه لعمر كان عمر رضي الله تعالى عنه ياتي عند الحجر الاسود وربما زاحم الناس وقبل الحجر فراد عليه الصلاه والسلام قدم لنا نصيحه وقال صلى الله عليه وسلم له يا عمر قل لبئ قال انك رجل قوي انك رجل قوي او هذه تكفي عمر ثم قال له فلا تزاحمنا عند الحجر شوف يا اخي النصيحه اللي تاتيك بالاسلوب اللطيف انت لما تريد مثلا تنصح انسان ما يصلي في المسجد مدرب معكم في العمل ما ينزل يصلي الظهر معاكم وقلت له والله ما شاء الله عليك يا ابو فلان يا اخي ما شاء الله عليك. انت لا تتاخر عن الدوام وتعاملك لطيف مع الزملاء وما شاء الله كريم يوم تجيب قهوه يوم تجيب شاي يا اخي ليت كل الناس مثلك ما شاء الله كرم انبسط ابحث عن اي شيء تمدحه به فاذا انبسط تقول بعد ذلك تقول ويمكنك احيانا ما ما تسمع الاذان ترى ليتك تصلي معنا والله يا اخي اخواني يسالون عنك ويحبونك لو ما يحبونك ما سالوا عنك في المسجد يكفي هذا الكلام شوف كيف قدم بنصيحه غير لما تدخل في الموضوع مباشره وتقول له ابو عبد الله ليش ما تصلي معنا الظهر في المسجد فرق بين انك تقدم له نصيحه باسلوب لطيف هين تتحبب اولا اليه وتعطيه مجموعه من ذكر حسناتك ثم بعد ذلك تقدم النصيحه هنا قوم قارون اقبلوا اليه باسلوب مناسب اذا قال له قومه هنا تفرح ان الله لا يحب الفرحين طيب هل تقبل قارون النصيحه لا كفر بهذه النصيحه وردها عليه وهم زادوا قالوا له <تصفيق> وابتغ في ما اتاك الله الدار الاخره الله اتاك عقل. عقل. عقل اعمل به للدين صح اكسب الدنيا لكن اجعل شوي من عقلك ايضا للدين الله اتاك مال ان في مالك حقا للدين للفقراء والمساكين الله اتاك منصب يقول حكيم بن حزام ان نرى في المنص إن إن نرى للجاه زكاة كما أن المال زكاة واحد الله تعالى أتاه الله جاهن ياخي يا زكي هذا الجاهن إنك تتوسط للناس الضعفاء ت ت تصلح ما بينهم فهم يقولون له وابدغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك يقول المال هذا الذي جاءك والقوه التي في جسدك والعقل الذي في راسك والقدرات التي عندك هذه يا قارون اتبع حفرت في الارض وطلعتها لا اختارك الله تعالى واعطاك اياها فعلا يا جماعه رب العالمين قسم الارزاق والنعم بين الناس فقد يؤتي الله تعالى فلانا قوه في بدنه لكن ياخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق وقد يؤتي الله تعالى فلانا ذكاء في عقله لكن ياخذ منه الصحه فيصبح مشلول لكن يشتغل على كمبيوتر بغايه الذكاء وقد يوتي الله تعالى فلانا علوا في نسبه لكن ياخذ منه الجمال وقد يوتي جمالا في وجهه لكن ياخذ منه المال نحن قسمنا بينهم معيشتهم فاذا اتاك الله تعالى اي نعمه كن شاكرا لها وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره خير المال الذي ينفعك ويقربك الى رب العالمين وخير الذكاء الذي يقربك إلى رب العالمين وخير الجاه كذلك أما من لا تزيده هذه النعم من الله إلا بعدة فمن فائدة منها يقول ابن جوزي رحمه الله في صيد الخاطر يقول تأملت في المعاصي فوجدت أن الإنسان لا يمكن أن يعصي الله معصية إلا باستعمال نعمة من نعمه عليه واحد يبغى يعصي الله بالغيبة يستعمل نعمة اللسان لو أن أبكم ما قدر أنه غتاب واحد يريد يعصي الله مثلاً ب العين يستعم نعمه البصر لو ان اعم ما استطاع عص الله واحد بيعص الله بقدره باستماع الى محرم لو كان اصم ما يسمع ما استطاع عص الله واحد بيعص الله بماله لو كان فقيرا لما استطاع ان يعص الله واحد سيمشي الى معصيه اللي يفعلها يمشي اليها برجله لو كان مقعدا مشلونا لما استطاع ان يعص الله هنا يقول بالجوزي تاملت فوجدت انه لا يمكن الانسان ان يفعل معصيه الا بالسعماني نعمه من نعم الله علي وهنا يقول لقومه وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا ما هو حرام انك تاكل الطيبات وتلبس احسن الثياب وتتعطر باحسن العطور وتتزوج اجمل النساء وتسافر وتنبسط وتفرفش وتعيش حياتك لكن برضه ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا لذلك سلمان رضي الله تعالى عنه مر يوما فراى زوجة ابي ذر رضي الله تعالى عنه متفثلة يعني هذا قبل ان يفرض الحجاب كان الصحابي يدخلون بيوت بعضهم ما في حجاب واجب قبل ان يفرض فرااها بهيئه سيئه فقال يا ام در ليش لابسه هاللبسه فقالت اخوك زوجة ابي الدرداء قالت اخوك ابو الدرداء لا حاجه له فينا عمره ما لمسني عمره ما قبلني عمره ما قال لي كلمه حلوه يعني لا تزين البدن يصوم النهار ويقوم الليل كله فاقبل ثم جاء عند ابي عند ابي الدرداء قال له الليله انا سابيت عندك فلما اراد ابو الدرداء ان يقوم يصلي قال له نم اراد يقوم يصلي قال نم حتى اذا بقي الثلث الاخير من الليل قال له الان قم صلي اشئت فلما صلى الفجر ورجع للبيت قدم ابو الدرداء الطعام لضيفه جلس قال له كل قال اني صائم قال اقسمت عليك ان تاكل فاكل ثم قال له سلمان ان لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك زو زوارك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه فمضى ابو الدرداء الى النبي عليه الصلاه والسلام وأخبره بذلك فقارص صدق سلمان فنحن لابد يا جماعة يكون في معادلة ما بين الدنيا والآخرة ما عندنا رهبانية مثل أن صار الواحد يجلس في صومعة يتعبد ولا يلتفت إلى الدنيا وليس عندنا أيضا الكفر ب ب بنعم الله علينا وطغيان إنما يكون في موازنة هنا يقولون له وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين وهناك اقوام يا جماعه لا يكتفون ان يفسدوا في انفسهم كلا بل يبداون يفسدون في الارض الان يا جماعه الشخص اللي عنده بلوتات تعبانه عند الصور ومقاطع خريعه ثم يبدا يشغل بلوتوث ويسوي بحث على اجهزه ويطلع عنده اجهزه سواء في مطعم ولا في كوفي شوب ولا على الكورنيش ولا في اي مكان يطلع عنده اربع خمس اجهزه ثم يعمل ارسال ارسال بس الرساله على مواقع سيئه هذا افساد في الارض واحد داخل النت ويدخل الى مواقع اذا نظرت في الصوره المصاحبه لاسمه في المنتديات فاذا هي كلها صور سيئه صور خريعه طيب انت بدات تستفيد من هذا هذا فساد في الارض بعض الناس يفتح بكات الدخانه ويطلع سيجاره ويبدا يوزع على زملائه اللي عنده هذا فساد في الارض بعض الناس في المدارس ربما ياتي معه بفلاش ميموري يا جماعه يعني بالفلاش يكون فيه مجموعه اليو اس بي فيه مجموعه من الافلام ويبدا يعطيها بعض الناس طيب لماذا هذا فساد في الارض الله تعالى يقول ان الذين يحبون نصراته الصوم لا يحبون الزكاهات لا يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم مت في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون انت بناتكم من الذين مفسدين في الارض ابليس لما طرده الله تعالى من رحمه وقال وان عليك اللعنه الى يوم الدين ايش قال ابليس هل قال يا ربي اصبرك وتوب عليك لا قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين مثل ما انا خربت يا ربي ابخرب الناس بعض الناس يا جماعه مثل ابليس بعض الناس صفق ابليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور هنا دوري انا انتم ستلعبون كما قال وكنتم را من جند ابليس فرتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي انتبه لا تكن من هذا النوع من المفسدين في الارض من دعى الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا فقوم يقولون لا ان الله لا يحب المفسدين طيب هل قبل النصيحه وقال والله جزاكم الله خير لا تكبر قال انما اوتيته على علم عندي يقولون ان العلم الذي عنده انه كان يعلم كان يعمل في الكيمياء ويسمونها في عصرهم السيمياء يقولون فاكتشف خلطه يصبها على الحديد فينقلب ذهبا هذا ذكره بعض المفسرين يعني فصار الرجل ياخذ حديد من الشارع يحوله ذهب ويبيع على الناس هو يقول اصلا هذه معلوماتي هذا علم عندي قال انما اتيته المال على علم عندي قال الله او لم يعلم ان الله قد اهلك من قبلهم من القرون من هو اشد منهم قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون يقول الله ما يحتاج نسال المجرمين عن جرائمهم لاننا لا نعرفها ونعلمها ونحصرها, ونحصرها ونحاسبهم عليها لبس قارون احسن ملابسه مجملها وركب على دواب مسينا بالذهب والفضه والجواهر واللؤلؤ معه خدمه وحشمه وحاشيته وخرج على قومه مختالا فخرج على قومه في زيلته متكبرا طاغيا فراه نوعان من الناس النوع الاول الناصحون والنوع الثاني المبتهجون المفتونون به اللي يحاولوا يتقربون اليه سفيد من فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي اقارون انه لذو حظ عظيم بده ينظرون الا معها الخمور والصفور والحقدام ويا اخي على عندنا مثل اللي عند قارون شوف يا اخي كيف جمع هذا كله ما قالوا يا ليت عندنا مثل فلان اللي حافظ القران مثل مثل فلان اللي بنى مسجد لا ما جرهم الا الفساد لكن الذين اوتوا العلم تكلموا وما سكتوا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا ينالها الا الصابرون يقولون ثواب الله في الاخره خير لمن امن بالله ودفعه ايمانه هذا الى العمل الصالح لمن امن وعمل صالحا قال الله ولا يلقاها إلا الصابرون. ما يلقى هذه القناعة إلا الناس الذين صبروا. والقناعة يا جماعة بما أتاك الله تعالى هذا خير. الله تعالى يقول ولا تمدّن عينيك إلى من متعان به زواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بعض الناس يا جماعة إذا وقف عند الإشارة ولتفت فرأى سيارة أحسن من سيارة يمينه ورأى سيارة أقل من سيارة يساره. لم يلتفت اليسار ويقول اللهم لك الحمد سيارتي تسوى خمسين ألف وهذه بعشرة ألف يا الله لك الحمد لا, لا. يلتفت ويقول يا أخي وإيش السيارة القرم لع اللي قلت له ميتين ألف شوف أحسن مني طيب انظر يسارك أيضا في ناس يحتاج إذا رأى من رزق عدد كبير من الأولاد وأولاد لهم وجاه تقطع قلبه وقال أنا ما عندي إلا أربعة أعيان شوف هذا إحنا عند عشرة وهذا دكتور وهذا مهندس وهذا شيخ وهذا خطيب وهذا طيب انظر أيضا إلى الذي لم يرزق بأولاد لا تمدن عينيك الى ما منتع النبي عليه الصلاه والسلام يقول اقنع في الحديث الذي ذكره ابو هريره في مسلم امام احمد لما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اتق المحارمه تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ارض بما قسم الله لك الواحد يا جماعه ما يلقاها الا الصابرون ما ينل القناعه الا الصابرون يقول الحمد لله يا ربي انك ما اخذت مني ذلك يقولون انه يقول عبد الله بن محمد ذكرها الذهب البصري على ابن نبل لما ترجم لابي قلابه ابو قلابه يا جماعه واحد من المفسرين يقول عبد الله بن محمد يقول مشيت مره في الصحراء فرائيته خيمه قديمه يقول فلما جئت ودخلتها فاذا رجل مقعد يداه مقطوعتان جالس على الارض وهو اعمى يقول وليس عنده احد فعجبت واذا رجوه وهو على هذا الحال يقول الحمد لله الذي فضّلني على كثير من عباده تفضيلا. قلت في نفسي فضلك بإيش؟ الأع العينان لا تكسران، وليدام مقطوعتان، وأنت مقعد وفقير وما عندك إلا الغبار. فضلك بإيش؟ قال قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت يا أخي أنا عابر سبيل وجئت واستغربت من حالك، وتعجبت أكثر لما سمعتك تقول الحمد لله. الذي فضلني على كثير من عباد التفضيل تفضلك بايش يا اخي لا تشوف ولا تحرك ويدينك مقطعه قال قد فضلني بكثير قلت حدثني قال انيس الله تعالى قد اعطاني عقلا قلت برا قال كم من عباد الله مجانين قلت كثير قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا اليس الله قد اتاني سمعا اسمع به القران ولا اذى وافهم ما يقوله الناس قلت بلا قال كم يوجد من الناس صم ما يسمعون قلت كثير قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا اليس الله تعالى قد اعطاني لسانا اتكلم به وابين به حاجتي واتكلم بما اريد قلت نعم قال كم يوجد من الناس بكم ما يتكلمون قلت كثير قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا اليس الله قد جعلني مسلما قلت بلا قال كم يوجد من الناس من الذين يعبدون الاصنام والاوثان والصلبان قلت كثير قال الحمد لله اللي فضلني على كون هالقدير تفضيلا قال قلت والله انك اعقل مني وهذا واقع يا جماعه ترى القناعه كنز لا يفنى اللي يبغى يعدب نفسه لا يقرا اللي بيلتبد يقول يا ليت عندي مثل البيت يا اخي يا ليت عندي مثل هالسياره يا اخي يا ليت عندي مثل زوج فلان يا اخي يا ليت عندي مثل العيال يا اخي يا ليت عندي مثل هال الشهاده يا ليت عندي ان ستقتل نفسك لانك لن تقف عينك الى قناعه ابدا لكن اقنع بما اتاك الله من رزق كن اغنى الناس فهنا ناس قانعين نظروا الى قارون ما قالوا يا اخي احنا عندنا قال الحمد لله احنا عندنا, عندنا فلوس وعندنا عيال وعندنا بيوت الحمد لله امورنا زينه ما هو لازم نملك مليارات مثله فجعل يقول اولئك الذين اوتوا العلم اوتوا ايمان وقال الذين اوتوا العلم ويلكم تواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ومضى قارون حتى دخل الى قصره بابهته قال الله فخسفنا به وبداره الارض داره تشمل الخدم والحشم والزوجات والجوارى وكل من كان يسكت على ظلمه أو يساعد عليه خسف نبيه وبداره الأرض الدار بمن فيها خسف بها لذلك يحذر الإنسان من أن يكون من أعوان الظلمة لما سجن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال له السجان اللي م اللي الحارس السجن قال يا شيخ أنا أحبك وأحب العلماء وأحب المشايخ وأصلي وأصوم لكنني حارس في هذا السجن فهل انا من اعوان الظلمه فقال له ابن تيميه بل انت من الظلمه انفسهم انت منتم من اعوان الظلمه لا انت من الظلمه انفسهم انما اعوان الظلمه من برا لهم قلم من او باعهم قرطاسا او سوى لهم طريقا هذا اللي اعوان الظلمه اما انت من الظلمه انفسهم فالذي يكون يا جماعه الله تعالى يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلم منكم خاصه اللي يساعد الظالم على شيء حتى لو لم يكن ينال نفس درجته اذ يصاب مثل عقوبته فهنا يقول الله جل وعلا فخسفنا به وب داره الارض فما كان لهم يا فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبصر رزقنا ما شاء من عباده ويقدر لكم لولا أمننا الله علينا أن أبعدنا عن قارون لخسف بينا. هنكنا نتمنى نشتغل شغالات عند قارون. نتمنى أن نحنا خدم عنده. أن نحنا سواقين. أن نحنا روعات لغنمه وأبنه. نتمنى يعطينا قارون وجه يلقي علينا كلمة. يقلطنا يوم عنده في البيت من منة الله علينا أن نبعدنا عن. ذلك يقولون هنا. لولا اَمَنَّ الله علينا وابعدنا عن القارون لخسف بنا ويك ان هنا يهلك الكافرون ثم ختم الله تعالى القصه بقوله تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوما في الارض ولا فسادا لا يريد كبر في الارض ولا يريد ان يفسد والعاقبه للمتقين ان عاقبه ان نهايه تكون لمن اتقى الله تعالى وعرف ما امره الله تعالى به ففعله وادرك ما نهاه الله تعالى عنه فتركه اسال الله تعالى ان ينفعني واياكم بهذه الكتابه اسال الله ان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنا اسال الله تعالى ان يجعل القران دليلا لنا الى رضوان الله تعالى والى الجنه واسال الله ان يجعلنا ممن يتفكرون في القران ويقرؤون ايات ويتدبرون عبره وممن يقال لهم يوم القيامه اقرا ورت اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها كما اسال الله جل وعلا الا يدع بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفا اللهم لا تدع بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفيتا ولا عقيم الا ذريه صالحه رزقتها اللهم لا تدع بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج أو صلاحي ولا إلا صرت له ذلك وأعته عليك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيّم اللهم احفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنها اللهم إننا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في تونس وأن تصلح أحوالهم في مصر وأن تصلح أحوالهم في ريبيا وفي اليمن في سوريا وفي البحرين وفي كل ارض من ارضك اللهم ول عليهم خياره اللهم ول عليهم خياره اللهم ول عليهم خياره اللهم اصرف عنهم شراره اللهم اصرف عنهم شراره اللهم اجعل ولايتهم في مرخاك واتقاك واتبع رضاك وعدل فيهم وانتهى عن الظلم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم ادفع كلماتهم على العدل وعلى الهدى وعلى الاحسان يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم امننا في, أمن في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا <سؤال> يا دار جلال و الاحترام صلى الله وسلم وبارك على رسول الله ولا يفوتني في الحقيقة أن أشكر لكم هذا الحضور المتميز وجزاكم الله خير وأشكر أيضا الإخوة الكرام القائمين على هذا المرتك المبارك وكذلك الأصحاب الفضيلة والسعادة الإخوة من الحاضرين بيننا وعلى رأسهم أخي وحبيبي الشيخ عبد الواحد المغربي وسبحان الله خلده شربنا بحضوره والإخوة جميعا صلى الله على نبيه